منها مقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلّدك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا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 فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه اللياح وكان الله على كل شيء مقتدرا